فلما بلغ معه السعي قال يا ابني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمن ستجدوني إن شاء الله من الصادرين فضق الله العظيم مشاهدين الكرام وستمعين العزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضرتكم معنا وحرقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة نرحب بحضرةكم ومعنا نرحب الداعي الاستعماري الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. حصة جديدة وصافة. صافة. ومرحبا وما زالت رحلتنا مستمرة مع أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم. عندما نقرأ في الكتب فضيلة الشيخ نجد أن ذكر سيدنا إبراهيم بالقرآن الكريم لم يكن كذكر الأنبياء الذين سبقوا في القرآن الكريم أيضا ولا سيما أن أي القرآن الكريم تناولت علاقة هؤلاء الأنبياء بأقوامهم من جانب واحد، علاقة النبي بقومه أما مع سيدنا إبراهيم فقد تناولته من جوانب عدة. لما؟ أحمدوا الله رب العالمين وأصلي وأصدم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن عندما يكون سيدنا إبراهيم أمّه، فهذه الأم لا تصنع أو لا تفعل ما يفعله الأفراد. الأم لا تفعل ما يفعله الفرق. لا. يعني كل واحد مبعوث لقومه. لقومه أما هذا النبي فهو أبو الأنبياء وهو أمة وهو عالم من الأعلام وادعثه كل الملل اليهود تقولها إبراهيم تبعنا ونصرى تقول هكذا ويقول ربنا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيف مسلما ولكن كان من المشركين إذن ادعثه كل الملل لأن هذا الإنسان على مدى اتساع رقعة التوحيد في الأرض اتسعت رقعة تصريف الأبواء على جوانب الحياة كلها. غلا ما ي يصل الوحي إلى إلى زوجتي وهي تقف بتشاهد الملائكة ويتأكل وتسطو شها وتضحك وتبشر بتصوير عمل لجميع مناهي حياته. لأن هو كل خطوة ولحظة من لحظات حياته تعبر عن معلم من معلم الدعوة. فكذا بده هذا التركيز على كل جوانب حياته بخلاف من سبقه من الأنبياء. هكذا كان شيخ الحنفاء في أي الفرعان. بلا بلاء عبدالله نكمل رحلتنا اليوم مع الابتلاءات التي ابتلي بها سيدنا إبراهيم. نعم يعني هذه المنحة الإلهية التي نسميها نحن بالابتلاءات. بالمنح. نعم نحن نسميها بالمنح. لكنها منح. منح. آه يعني من فقه عن ما نفخر عن الخليل ما فقده إعادة منحنونا منحن. الله أكبر ما شاء الله إذا نسأل فر مع فاضل اذا مشاهدينا الكرام مستمعين الاعزاء مع الابتلاءات التي ابتلي بها سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلوات والتسليمات وكيف تعامل معها وما الدروس المستفادة من هذه الابتلاءات ونبدأها بقصة الزبيح بعد هذا الفاصل كونوا معنا صفوة الصفوة, الصفوة. سيدنا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى مع نرحب ضيفنا الجليل أبا الإسلامي فضلت الشيخ الأساس الدكتور أمار عبد الكافي مرحبا بحضرتك من أنواع الابتلاءات التي ابتلي بها سيدنا إبراهيم عليه وعالمين عبد الله صلاته والسلام مسألة ذبح ابن الذي رأاه على كبر فنود من فضلاتكم بادئ زبادئ تصليد الضوء حول هذه القصة ثم نبدل في الحوار فيها إن شاء الله هو يعني يعني يعني يظل العبد عبد والرب رب نعم والله سبحانه وتعالى يعني رب لأنه يربي عباده على موائد كرمه مرة بالرخاء ومرة بالشده في المنشط والنكرة وفي العسر واليسر هكذا الإنسان يربى صغيرا وكبيرا وكلما تقلب العبد في مراتب الإيمان ودرجات الإيمان كلما ازداد الاتباء يعني شدة لا الله وكلما ازداد الاتباء شدة الصالحون يرون النور اكثر مع الاتباء مع الاتباء كما قال علماء القلوب اشتدي ازرة تنفرجي قد اهلنا بايلكم بالبالجي خلاص البيت جيد بالنور لانه هو يرى كما قلنا اثناء يعني غرس الالم هذا مع بداية الابتلاء يرى هذا الابتلاء ينسى هو هو المشنقة شديدة م. وعلى قدر ما في قلب العبد بالنور يرى أن المبتلي إنما هو الله ما يبي يصبر المبتلي اللي صبرنا كمبتلى نفعله أول شيء أن الذي هو ردك. لا إشراه وما دام هو العزيز الحكيم وهو السميع البصير خلاص إذا عن حكمة يعني ما الكلام يعبس نخش ان يكون غضب ولا فهو العبد يراجع نفسه العبد يراجع نفسه يشوف هل يا ترى انا على طريق الخير ولا على طريق الشر والانسان لازم ان يكون اذا كان على طريق عنه. الخير يكون ابتلاء فهذا ابتلاء الثاني ولا يذو بلاء بحث عن الفرق الف... الابتلاء للمؤمن لرفع الدرجات وتكفير السيئات الله والبلاء للكافر للمحطه سلام ولا فلما ف... يأتي الابتلاء سبحان الله في رجل عبر السنتين الثلاثة ثمانين من عمره مم. طبعاً زوجه الأخرى يعني كانت عاقر، سيدا سار سار، مم. وبعدين وهي كبيرة أيضاً وهي كبيرة، مم. بعد عبر الثمانين فلما لما سيدنا إسماعيل كبر في بين قبيلة جرهم إحنا توقفنا بالأمس عند زمزم نعم صحيح لما زمزم ظهر منها الماء وتفجر منها الماء. إذا بالطيور دائما في الصحراء لما تجد منبع للماء تحلق, تحلق فالقبائل علمت أن في قبيلة مشيار في ماء ذهبت إليه فاجعل أسئلة من الناس تهوي إليه هذه أول دعوة يبقى اللي نربط حينما تركهم أعمل. وذهب قال رب إني أسكنتر في دواد غير ريزار عند بيتك المحرب أول. كانوا يعلموا أن الكعبة هنا الكعبة في هذا المكان لكنها مدروسة المكان لكن معروفة السيد ابراهيم لا. ولا غيره من الناس. طبعا كل عرف أن المسكن المقدس اللي فيه الكعبة لكن درسات. نعم. يعني لكن بقي بقي بعض من معالمها لكن الـ الـ من الطوفان أخذها أو التقدمات. نعم. فا ال ال في دواد من غير الوزار عند بيتك المحرم. اول شيء ربنا ليقيب الصلاة في هذا المكان. جيد. ترى؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليها إما أفئدة انها جماعة. في اللغة، وإما إذا من الناس قلوب الناس الرحيمة الصالحة هي التي تهوى إليها، كما يحن الطائر إذا وقفت تحن هذه القلوب الرحيمة إلى هذا المكان، وفي كل خير وفي كل خير، فإذا على من الناس تهوي إلى مجيء قبيل الجور، ورزقهم من ودع وارزق لهم، ورزقهم من الثمرات، من آمن بالله اليوم الآخرة، بوم إذا إذا ما إذا دع لهم بال, بال... بال... الشعائر أيوة. ثم الأسئلة استم... تجمع أيوة تمام وورد نفس كمرة خال فقال... ولو قال من الحبوب هم المحاصدين لا لا جاءتهم سبوبهم المحاصدين سبحان الله ورد من الثمرات وترى كذا بنت الأنماة سبحان مم. الله ربما ليس فيها شجرة أو جميع أنواع الفواكه التي في العالم موجودة بين ذيك جعلهم يشكرون. <تصفيق> الله يعوض. هذا كذب. الله يعوض هذين منا. فجاء قبل كبر اسماعيل بينهم ونطق العربية. وصار جدا من العرب. هل ورد لغة سيدنا إبراهيم كتناد عبرانية مثلًا؟ يقال مع عبرانية أو سديانية أو ما يعني. لا يتكلم عربي. لا لا بقى لا. وأنا أحط اسم سيدنا إبراهيم غير عربي. عبران. إفعلينه. عبر. آه إبراهيم ضبطك يعني اسم غير عربي. حتى هو مم من من من من, من, من, من, من صحيح. على مايول أجره. بالضبط ما شاء الله على ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. فا جاءت جاءت قبيلة جورهم وكتب ربناهم إسماعيل. واتفقوا في البدايه مع هاجر أن يعني يعطوها إما أجر على زمزم أو غيره فرفضت لذلك تسكنه فأمنوها بوجود حولها وحول ابنها طبعا لأن لأن الله عز وجل لما يغلق محمد بن باب يفتحوا بابين سبحان الله وإذا أغلق عليك بابين يفتح أربعة وثمانية وعشرين بس أنت خليك على باب الله ولا تظن انه أغلق هو يغلق عليك باب من ابواب الدنيا هل يحضركم مثل حي على حينما يغلق باب يفتح باب مثل عند المسال المولود مولود خلاف المولود خلينا حية هو المولود المولود كل بيت فيه مولود ان شاء الله ربنا يبارك في المولود ان شاء الله نعم يعني الاستاذ <تصفيق> والحمد لله اذا كانت أوروبا يعني والغرب عندهم قنبله ذريه احنا عندنا قنبله ذريه بس تكون ذريه خير يا صالح ان شاء الله ربنا يعلم المولود يتغذى من باب واحد حب السره هي ليس الا هذا الباب لا. حتى انه لا يتنفس صحيح عندما زي ما, ما الدم ده يعني. ده يعني هذا الباب بالولاده لانه بيقطع، صحيح فيفتح رب العباد بابين في صدر الام سبحان الله ولابن دافئ في الشتاء وبارد في الصيف متغير صحيح. تركيبه تبع نمو الولد لا إليه إلا الله يفطن الولد يغلق البابين يفتح أربعة طعامان وشرابان النبات والحيوان والماء واللمب إن كان صالحا ومات أغلقت الأبواب الأربعة تفتح لهم أبواب الجنة الثمانية الله جميعا عن... عند عمدك متوالي عن دسية متوالي عن دسية يغلق باب يفتح اثنين يغلق يولغ... اثنين أربعة أربعة أغلقت ثمانين إذن لا يغلق باب عند الله إلا إلا لخير للعبد قال رب اني اشكلت منذ من غير زار عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فجعلت بنسا من الناس جاءت الافئده وهاوك اليه واستقر وارزق طبعا من الثمرات هربت تجارات ورايحت جاو مكه اصلا من زمن هي يعني ممر لل للقاس هل هذا لكونه نبي اولا لكونه نبي ولكونه صالح ولكونه عبد خالص لله يا قد يقول البعض هذا سبب تساؤل لفضيلاتكم هذا نبي هذا من عند الله سبحانه وتعالى أما أين نحن أنا من النبي أرقى ما يصل إليه الإنسان المسلم أن يكون عبدا لله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون بذلك أن لما يذكر كلمة عبد فقط دون اسم تدرك انه سيدنا محمد وهذه مراقي ما يصل إليه الإنسان يعني من أرقى من رسول الله صلاص من البشر لا لا أصحبنا ولكن أرقى مل شيء فيه, فيه إنه هو إيه عبد لله تمثلت فيه العبودية الحقة والحمد لله الذي مزّل الكتاب على عريضه ليكون للعالمين نذيره من غير شيء تعرف إنه إيه الرسول رسله الحمد لله الذي عنده الحمد لله الذي أسرعه سبحانه الذي أسرع عبده لا إله علي الله بكافن عبده الرسول عليه السلام نزل من القرآن على عبد اليوم التقى بجمعه سبحان الله لأن كلمة عبد دون ذكر اسمه نليل على مدى اتصاق هذا العبد بمن خلقه يعني يعني بحقيقة أو بأوامر ونواهي من خلقه وسيدنا إبراهيم كان من عباد الله المخلص الله أكبر فسيدنا إبراهيم لما يدعو بيعطي لنا إيه بيعطي لنا أن أنت إن أمرك رب العباد بأمر ولم يقبله عقلك عليه أن تنفذه بأن عقلك التواصر عن فهم الحقيقة وإنما سوف ترى حقائق الأمور عندما تتجلى لك بإيه؟, بإيه الصورة إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء أنت أول ما ترزق ليه أنا غلق هذا ده في واشي ده في أمر أخر إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء عين يعني إذا فهمنا سبب المنع الإلهي لأن ربنا منع منع إسماعيل من حضن أبيه ومنع زوجته من أن تتواجد مع زوجه هذا منع لكن لما فقدوا الفهم في المنع كان إسماعيل صديق النبي وكانت أمه هاجر رمزا كبيرا من رموز النساء الصالحات وصارت معلما من العلم الدعوة على مر التاريخ وظللنا الى الان ونحن الان في الاستديو نذكرها بنقول خير ونترحم على هذه القدوه وهذه الاسوه من امنا هاجر رضي الله عنها فهذه معادن كبيرة طيب كبره اسماعيل طبعا لن ادخل في قصص حكايه أن جيزار وريند زوجة وثبت له ثبت بابك واخلع عثره بابك و و... لا اميل إلى هذه الامور المهم خلينا نحن في حقائق كبره تزوج كبره وتزوج منهم طبعا كبير ما. كبر كبر خلاص يعني سبحان الله لما بس قبل ان يتزوج جاء ابراهيم ليزوره زياره كارثيه زياره مهمه فاول ما جاء كان عند إسماعيل يعني اسماعيل كان دون الخامسه عشره ما. اول ما اصل طبعا الاب قاتل من بلاد بعيده لا بد أن يكون قاتي بخبر طيب أو بهدية قيمة أكيد هدية قيمة آه. هذه الهدية القيمة كانت لإسماعيل هو قضية الدرع لا لا إلا الله هذه الهدية يا بني إني أرى في المنام أني أدبحت هو رأى في الشام رأى هناك في فلسطين رأى رأى لكن لكن لكن ينقل له القضية حاضرة لأنه أمر الله لأن الله سبحانه لا علاقه للأوامر لله بالماضي والحاضر والمستقبل الزمن يعني الزمن دملغه نعدهم اللغة إني أرى وكان رؤيا أمامهم في المنام أني أزبح فانظر ماذا كان بس هذه رؤية هذه رؤية رؤيا واحدة لا, لا رؤيا الأنبياء عبارة عن حق ووحي يوحي به الله إلى الأنبياء ولي التنفيذ يعني أنا بسوف رؤية أن أنا أت... لا أت... لا رمز. رمز. يعني أنا أتأول أتأ أتأول مش رؤية ان أنا أضرب فلان او أود فلان لا ما تصدق حتى ولو رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرني أو ينهاني لا تحقق الرؤية قاعدة أو من قواعد الشريعة ولا تحل حرام حلالا ولا تحلام رؤية دي بس لما مع الأنبياء بواجب التنفيذ حط حط أرى أنه يصور صور الصور الوعع صور المصور الوعع صور الوعع آه طبعا إني في المنام اني البحر كفاف ماذا ترى؟ طيب. الفرق بين الرؤيتين انا رأيت رؤية ان انا اذبح انت ترى ايه؟ طب انا رأيت ماذا ترى انت؟ الناس تعبرت من ذبائح القران <تصفيق> كده اني ارى في المنام اني اذبح فانظر ماذا ترى المفاجاه المثيره يا ابني يا افعل ما تؤمر إذا فات القضي ما قال على ما رأيت لا افعل ما تؤمر خلاص قصص وفقاً ع عالمة أن هذه الرؤى أنما هو أمر إذا هي من القليل من أين هو لم يكلف بعد بالرسل أنت أنت ما تتخيل أولاد الصالحين بيكون شكلهم إياه لأنه ربّي تربيتهم صالحة مثلا. هذه الأم العجيبة التي ما سارت إلا الله أمرك بهذا كيف تنجو؟ بدارت ربي إيه؟ سيدنا اسمعي. بس بخديك بخديك جميعاً سبحان الله ولذلك الل الل لما هو لما تعلم الفروسية والرمي من من جرهم فصار رامياً وفارساً فكان لما النبي صلى الله عليه وسلم يشوفوا الشباب في المدينه والاطفال يلعبوا يلعبوا سبان ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا أبوهم مسي إسماعيل ابوكوا من اساس كان بني إسماعيل أرموا بني إسماعيل, ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان رام واجعلوا معكم سهما ويرمي معهم فكان يرمي فيصيب صلى الله عليه وسلم مع اسمهم؟ ناس يا اهل الناس في <تصفيق> المساجد في المساجد تقاطل جرينا في الأطفال تقلل الطفل يخرج ما يرجع لنا في مجلس ولا معه بخمسين سن طبعا اختبط طريق واحد دلطين. يا أبا تفعل ما توضع ستزيدني إن شاء الله من الصابرين وبعدين قدم المشيئة على فحش إذن ده ولد أي ولد أيضا قلبت في كتب السير والتفسير أن هاجر تعترض كانت أمام هاجر أمام هاجر طبعا ألم تغلبها عناصر الأمومة خنبوها على بيها زوجة مبي ورسول وخليل الله وهذا جاء بأمر إلهي وهي ما رأت من الأمر الإلهي إذا كل خير فكيف بها في الأمر الثاني يعني جيد لا نرى منها إلا كل خير لكن الآيات ضربت عنها الذكرى صفحا تماما دليل على أنها حتى ما قالت صبرت على محتسبة لا لأ دليل لأ على أنها نا. ما نطقت أو ما همست بنت شفا لا لا, لا لا لا لا لا قلت خرجت من فمها معطلبة الدرس المستفاد الدرس المستفاد أن, أن لما يكون الله ورسوله يأمران أمرا على الرجل وعلى المرأة وعلى الكبير والصغير نقول سمعنا واطعنا بس حتى في ذبح الولد في أي شيء <تصفيق> يعني الحمد لله لم معلمنا نمتحن ببعض القرارات الأخرى، نحن نمتحن في أشياء صغيرة وتأثيرها وقريبة. طيب ممكن نخرج مع فضيلتك استدراج نعم نخرج. هل سيدنا إبراهيم كان يعلم نهاية هذه القصة أن الله سيعفو عنه، لا. وفديناه براعم عظيم. لا لا لا. لا ما كان يعلم. لا وده يقين. لا لا لا سيدنا يعني هو في نفسي عمر الله. سيدنا عبيد. لأنه في قررت نفسه سيذبحه. هذا أمر الله. الحول والعودة. الله سبحانه الله. أنا أقطع لا, لا. الأنبياء لا لا لا في الأرض حتى ودم يحمون. نحكون تقولنا يمسح دموسا ااا ااا اسرعوا ووو والجنود والجيش اضرب بعصاك البحر. فمتى يقف شوية ولا؟ إحنا عايزين نندم. وقت ضرب آه. البحر يناقش. ضرب البحر ايه إنما سبحانه في نفس القضية هو سبحان الله. لما استنار بنور الإيمان والإيمان مرق قلبه لما يجي أمر الله سمع رطاعة سمع يع... لا يعرف وده سمع رطاعة فقط فقط ولهذا لم يأتي ذكر أي كلمة أو هاجر أو موقف منها واحد صغير أو كبير يقول لا لا تذكر حتى في الحوار مش معنى كذا من شخصية ملغى بأقوى شخصية طب ما... يعني سؤال آخر ماذا ونحن نقصد؟ حينما بلغ سيدنا ابراهيم مثل من قبل قوم بانه سيلقى في النار قال من جبريل منك فلا من الله فبالك تمام لانه كان على يقين بان الله لن يخذله تمام لما ربنا على لا لا او أو الله لو احرقته النار فهذا الاحراق دلوقتي الله سبحانه وتعالى بقوله شهيد وعلى كده لحدنا يفكر هو سبحان الله <تصفيق> فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والانام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامل وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب طالما أن الود يا رب صح بينه وبينك ناس مين من هؤلاء من الناس من الناس يعني هو يعني حتى سيدنا إبراهيم ما كان في في حسابي بأنه سينجو ينجو, ينجو أوه. أوه. أوه. طيب طيب. لا, لا بس يحترق لا بأس صعيدا ولا تجعل باله أصلا ولا تجعل باله هو طيب. يجعل باله رضوانا الله ونعم بالله حينما كلف من قبل له بأن يذهب بزوجه وابنه و... إلى هذا المكان المتبلقع طب تمام طركه وفي قرارة نفسه أن الله سيردهم إلي لا لا لا هو وفي قرارة نفسي أنه وضعهم تحت العين الرقيبة الحسيبة التي ترعاهم أكثر من دعاية يهو وسيردون إليه وهيجمع, وهيجمع بهم سبحان الله التواقف الدنيا أو في الأخير طب ذبح سيدنا إسماء ذلك على ولده نعم النتيجة المرضوة بعد هذا هي في كل الحالين يفتض ولده شف أجبك سيد لما أنجب سيدنا إبراهيم على كبر نعم إحنا بالذات لما ننجب على كبر يبقى الولد الصوير هذا مدلل لانا الاب كان خلاص حتى صحيح. يدخل بالك ايه اخواته ربون ان حسن ايه الاب يا خلاص صار جدا كان صحيح. جد وبالتالي يعني يكون حنون اكثر فكأن الملائكة تريد ان تقول ها ان الخليلة سوف يشفد بدني عن خليلة ايوان الكلام يعني اعمل حكم الملائكة ننجي بس الورع عشان ارجع لك بايه في القبرة يعني هو ستة وتمين سنة عندي طفل رضيع. هره هذا يحبه أمر طبيعي على الولد مطلع له صح؟ كبر الله وبعدين لما لما يكون هذا الولد موجود خلاص سوف يشغل بهذا الولد، كبر الولد لو هو صغير ما يتخلص موجود. ما ممنش نصيب ليس لنا نصيب فيه لكن بلغ معه السمع يعني صار من العين والسمع والبصر. أنا بقى بقى بقى يعني يعني لما بلغ مصفى يعني الكبر. كبر كبر يعني خلاص يسعى غلاء يعني ممكن يسعى يروح يشتغى يعمل يعني يرتب الفرس ويمططي صحوة فرازة ويرمي ويذهب ويجي وبعد سنتين ثلاثة يزوجوا يعني خلاص صار, صار يعتمد عليه يعني واحنا دائما لما نكبر يعني يا ابني يعني كده ابن يا خرمه وعيشين الأولاد يقول لكم بل سيدة في الأولاد ايه فأن الملائكه تقول ها ان الخليل سوف يجرب عن خليله بإبنه وكان كلمه الله تقول انظروا وعزتي وجلالي ما في قلب, ما في قلب الخليل الا خليله وهو انا ليه تعالوا نقول امتحان صعب يا ابراهيم ادعوا لك الخليل اين خلته ليه خادم اللقب ده لا لا. لماذا اخذ اللقب لان خليله امر والخليل هنا هو الله هو من الله فلما بلغ معه السعي قال يا ابني اني ارى في المنام اني البحق فانظر ماذا ترى ليس العجيب في تنفيذ امر الخليل امر الله ولكن الاعجب في صدق وصبر وتلقي اسماعيل الامر صحيح وكم من اولاد ربنا بار فيهم يعينون ابناء ابائهم على ايه على تنفيذ امر الله وكم من أبناء رياذب الله لا, لا يعينون أبناء على هذا الأمر قال يا أبتي فعل ما تمس فتجدني إن شاء الله من الصبري فلما أسلم نقصنا قال يا أبتي إن أردت تنفيذ أمر الله فشد وثاقي أنا عايزك ترد يبيا ورجديا يختم قيدة لما قال كي لا تتطاير نقاط من دم فتلوث سيارة والقيني على وجهي ما احنا دي صحصه غريبه ده انا اسطوره صح اولاد يا ابني طوب ما بنا قصوا محمود حسن حسين في وما أشب... شربوا أبو. ابو رجل مسك سبحان الله وبعدين الام امنا ابو فله ربنا يبارك فيهم الحمد لله في ايه سبحان الله ف إل الإل الإل الإل الإل الإل هذا هذا الإنسان العظيم سيدنا إسماعيل يقول لما تجي ثمن تنفذ أمر الله ضعني على وجه يعني ما تحبيش على ظهري وانت عند البحني ليه ما كيلا ترى وجهي فربما تأخدك الشفقة فلا تنفذ في أمر الله لا إله إلا الله ما رأيت أسمه عجيب يعينه عجيب وخذ قميصي هذا لأنه غد أنت مش معه ولا قدام أمي اخد خميصري هذا واعطيه لامي تتسلى به بعد موت لا لا لا الله. راح اخد فين على طريق يسمى طريق الكباش موجود احنا بنروح فيه في ميناء عند الجمارات جاء عند الجمارة الصغرى وبعدين طالع له مين ابليس آه نعم افتقدناه والله ورعده ورعده ورعده براعمين الله نسوي ناوي دائما افتقده يا رب نأخذ <تصفيق> الدرس لازل لازل يفهم لازل يفهم كيف تصرف معه, لازل معه ابراهيم الخليل الأب الملتاع وعاد الابن المحكوم عليه بالذبح وهل هي السمودية شفرتك الابن بيصلع عشان ما لا عند جمرة العقبه الصوره وجاء ابليس يا ابراهيم هل جننت اراجل هل خرفت هل خرفت انا تذبح ولدك تذبح فرنه كبدك هذا الولد الذي جئت به على قبر هذا الولد لا يعوض يغريه به سيدنا ابراهيم يكبر ويقذف ابليس بالحجاره لأن ظاهر ده العيال لما ده سيدنا إبراهيم يعني رجلا، دلع... آه ربنا عرف من ركود بالشهودين، الله صلحه الله. فلو سجرا وكبر، فاسمع إذا أبت يبدأ المكان ده يستعلى المكان الثاني، راح عند المكان ال الجبر الوسطى. ما شوف الناس قد حج عظيمات <تصفيق> زي... ذايس، وسيدنا اسمعلي قل لي أبي، أيش الجوعت على ما بس طال ما بعريك <تصفيق> بيعجز على طرق عم تنفذ أمر الله، راح عند الوسطى جالو أدريس. سبحان الله صار ياخذوا السحب الحلو احنا عندنا ايه ما جمرات عند الصغرى وسبع عند الوسطى ده عند جمرة العقبه الكبرى خلاص ضجت ملائكة السماء ملاكه خلاص كاد ينفذ خلاص بقى خلاص سبحان الله هو لما اسلم وكمل لما اسلم كده هما يا ماشي بالهم بس اسلم بمعنى اسلم امرهما لله في تنفيذ الامر وثن للجبين يعني قيل شد وثاقه وقيده وتله الجميع على عاد عادل على على عشان ما لا يرى وجهه سبحان الله وتله الجميع وناديناه من نبينا الله بنبض العظم خلاص ونادينا يا يا إبراهي هذا صبرقت الرؤية أنت صدقت الوحي أنت نسيت ما أمرت ونزل جبريل حاملا الكبش من السماء الفداء، الفداء، ووضعه أمام سيدنا ابراهيم كان يفخر، وأنا أدرس وننزل حي، في التاريخ من قصة سيدنا إبراهيم، احب أن أقرأ القصة في التاريخ الثاني، للمرة، عشان ترى عمل التمثيل، والد الرسول عليه والسلام، <سنطير> عبد الله، <عنده> <متغنى> عبد المطلب ينام يوم ثالثة طويلة، يا عبد المطلب، وحفر المضمونه جرب هاتفك قالوا ما المضمونه الهاتف مش مش طيب ثاني يوم يا عبد المطلب احفر بره قالوا ما بره ثاني يوم الهاتف ما ثالث يوم يا عبد المطلب احفر زمزم قالوا ما زمزم قال لا تحفر ولا تذم عند نقرة الغراب الحصى عمد الرؤية ورؤية مش واضحة يا يقص القصة تليس ما قصة رجل ماشي كده محدد الكعبة وجد الغراب اعصم الغراب الاعصم الغراب اللي فيه ريشة بيضاء وده واحد في المليون في غربان سبحان الله قليل الوجود اه يعني غراب عنده ريشة بيضاء كده الدليل ده الاعصم فبينقر عرب والرؤية واحد جابت فأس الحفر ده جابت الكعبة زمزم كانت رودي مات فأنا مزركن تروبي وما كان بجوار الكعبة موجودة لكن زمزم كان طبرة طبرة شو؟ عند قرية قرايش شتمنا ما أنا تفص عض رأيت ورويت غي. الكعبة نظر فإذا منه الحارس ليس إلا هو عنده ولد اسمه الحارس نظر من السماء يا رب يورث أختنا من الولد عشرة. لذا ببحث واحد تقرب منه حتى يكسره حولي 6 عام انا عايز اعزوه انت بعاصه <تصفيق> كل ما يس... يعني يعني خلاص أنا... نعمل ايه, إيه ف... يعني... لا... ن... ن... نستهل. نعمل قرعه كل ما القرعه على عبد الله عشان يذبح النزل بدر بدر نخاف من ما صوتنا لا بد ان نفسك وذات المذبح موجود للمسلمين لا داعي للنفس بس اذا نذرت وجب ان توفي انت ماحدش امر بالنفس كما هو ام يخفف كما هو كما هو, هو. هو. هتزبح كذا ازبح كذا الا اذا دي عجزت بمساله اخرى لان الناس صيرته انت فرضا مذروك الذي نذرت صيرته فرضا المهم صار عبد الفرد يعني كيف تعالوا نتحاكم الى كهنه الشام كهنة موجوده في بلاد الشام معروفه أخذ ثلاثين من قومه وركبوا العبل وخرجوا راحوا الشام تهوا في الصحراء لا إله إلا الله ف... سيموتون عطى الموم عطى شئ الماء خلاص نحفظ كل واحد قبره واللي ويموت الأول كان يكفيه وبعدين الصيوخ تجي تعرف مكاننا ويستدل علينا قومنا وخاربنا عبد المطلق قال لا أنا لا أعرف إلا الأمل أنا سوف أهد السيدة من يأتي معي فنهز ناقته في الارض فوقفت فاول وهي تقف تحترق بها تنبع ماء قالوا عبد المطلب انت رجل مبارك تعال نعد الى مكه واحفر وسوف نعينك حفروا معه فظهرت زهره مره اخرى وقصة الذبيح قالوا ضع عشره من الابل لما امام ده. عبد الله م. الى ان وصلوا الى ماء فنحى على فكان الرسول يفخر ويقول انا ابن الذبيحي وارد الرسالة صوت السلام فوقف ليا ب من الابل والذبيحه الاول سيدنا اسماعيل فوقف ليا بكبوه نعم نعم. نعم. نعم. والذي نعم. والذي نعم. والذي نعم من الملح التاريخية في طريقه ابي يوسف اللي هو صاحب ابي حنيف الكبير كان قاضي قضاة ما شاء الله عليه وعلامه فغد زوجته انا ذاهب اصد العيد الأضحى بالنسل مست ولما أرجع نحن يعني مش أفضل من بلال بلال ضحى بديك في كترق هات الديك والضحي او شيء أو اي ذرحك ببيته خلاص ناه راحت الزوجة هو راح يصلي تمسك الديك الديك يخفز على ايه الجيران, الجيران, الجيران. الجيران. المو ايه قصة قصة أبو يوسف يضحوا ديك من المشكين قال بنا الجيران يبعثوا خروف يرسلوا خروف يرسلوا خروف رجع بي 13 خارج ما هذا يدخل بخير ده ان كل ما تديك على بيت ويبعث لنا خارج سبحان الله ديكو أبي يوسف خد بي 13 كابشن واسمعيه خد بي كابشن راحك سمى الله سبحانه وتعالى هذه القصة ان هذا له هو البلاء المبين هذا هو الاختبار القوي الواضح لان انسانا مهما كان يؤمر بذبح ولده فيقوم على ذلك لكن لم يقل بالبلاء لا, لا, لا, لا هذا البلاء لانه هذا لا لا هذا بلاء لأنه فوق تصور البشر هذا فوق تصور البشر وهذا البلاء كما أن البلاء يمحق الكفرة محقا فإن البلاء للخليل يمحق منه أي تذرة شك محقا فلا يبقى فيه إلا الخليل ونور الله سبحانه وتعالى هذا هز... عشان هز... كل, كل حركه كل حركة تضرب راس امه صحيح فاصل قصير نواصل الاخباراتكم مشاهدينا الكرام ونتمنى فاصل ونعودكم معنا صفوه الصفوه أهلا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى وما نرحب بضيفنا الكريم دالي سليمان فضل تشايخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكريم مرحبا بفريستنا مرة ثانية يعني الضغوط على الزمن سبرى من المطلوب الاتصالات كثيرة وجاء تطوع البرنامج. ف... نفرض لهم مقطع من غد ان شاء الله بعد الحلقه ان شاء الله بعد الكلام مع عبدالله نفرض عندهم تعليقات اضافات لكن يبقى ان تكون في نفس الموضوع موضوع البرنامج هذا ما يعني هذا ما نرجوه و يعني ليس كل ما يرجو الانسان يدركه ان شاء الله ندركه هذه الموضوع بارك الله فيك من الابتلاءات التي ابتلي بها سيدنا إبراهيم أبوه كان بالقطع يحز في نفسه ويضايق أن أباه ليس على ملاته فنود أن نوقي نظر حول هذه القضية ولما ابتلي بها وكيف تصرف معه تعالى إلى ألفاظ القرآن الكريم طيب, طيب على روحك الله واذكره في الستاب إبراهيم واذكر لمن الخطاب واذكر يا محمد لأن صورة برد ينتبكي واذكر واذكر واذكر واذكر واذكر الدور على هذا الأنبياء م. إنه كان صديق النبي رب العزي لا. ده هو رسول خليل صحيح صديق النبي إذا وصف الكبير بوصف هو أقل منه فذلك الزيادات له في عظمته أنه حاول كل الجرمان. يعني با... لم يقف عند حدود النبوة والرسالة هو الخل أكبر من الصديق النبي هو خليل الرحمن تمام. تمام, تمام والرسالة أكبر صحيح لكن صديق النبي هذه الصديقية واضحة في الخليل في أخلاقه في تصرفاته و, و يعني يمتاز بهذا يعني هذه اضافه للخليج سبحانه الله هذه اضافه لأبينا ابراهيم ليست ولا. لا لا لا لا لا قال لا لا لما تعبدوا ما لا لا لا لا ولا لا عنك شيئا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا منطق أنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن شيء تعبوده ليه؟ هذه الثلاث الصفات واجب تواصيرها في المعبود يا حسن الله أكبر الله أكبر وبعدين إيه؟ ووو يغني وان يغني عبده مم. هذا الذي تعبده لا لا يرات ولا يسمعك ولا يغنيك ما تعبوده ليه؟ مم. مم. يعني دمر القضية من البداية هو اجتثثه ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن شيء لم يصفه بجهل ورحد. والقل أن تكاثر. لا لا, لا لا ولا ولا. أنت غبي. لا لا لا. لا, لا, لا, لا. أنت أن... تماديت الحدود. أنت, أنت انتظر يعني مصيبة سوف تحل بك لا. فلحتى يا أبتي. يا أبتي. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك. فاتبعني. هديك صراطة سوية. هي بال, بال... بالعام كذا بالبلد. <مم>. أنا عالم وأنت جاهل. بال بالعام كذا. <مم>. لأن كيف أصيبها؟ صغيرتها جسم تاسي جاء على الثاني الخليج اني قد جاء اني من العلم ما لم يأذيك مش اني قد جاء عن العلم الذي دمئتك من من. انا اخذت جزء من العلم الجزء انت ما اخذتهه بس انت ممكن تكون عندك علم تاني ايه علم هذا يقصد؟ علم شارعي؟ نعم. بس او حاستي عن منذ الخضائية انا عندي شوية معلومات لم تأتي لك وانت ربما عندك معلومات ما اتت الى بس انا بوضح لك الخضائية المعلومات اللي عندك ال اللي انت استع لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء وانا جزء العلم الذي جاءني لم ياتك انت هنالك اله يسمع ويبصر ويغني وانا عندي المعلومه دي تمام وبعدين ايه وانت رايت انت لما انا بأ بأ وانا داخل النار خرجت من كما كنت هو يسمع ويبصر ويغني ويضع في السوق فقال لا عندما دخلت النار سمعني وابصرني واغناني وانقذني من النار انت الهك مفوش قلت يا أبتيني قد جاءني من العلم ما لا يأبقه فاتبعني أهديك سرط سويا سويا سرط مستقيم وواضح مم مفوش عواجج ولا ولا سبحان الله ولا نسوات ولا مجمعات واضح المعارك سبحان الله مم. يا أبتين لا تعبد الشيطان وابدع بدة الأصنام يكون عابدا السلطان أبوه السلطان هذه جاءت عن طريق عباد الشيطان طبعا على <تصفيق> هذا بالعكس <تصفيق> عبادة الشيطان تأذي عبادة الأصناع دي بسط وأنت تعبد الشيطان فيما يغويك لأن الشيطان كيف يعبد أنه ينحي الناس وينسى الناس عبادة الرحمن ويدخلهم على عبادة الشيطان فيخذ يا أبا اني إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ورية هذا الإنسان في كمة الحلم والرحمه مش أن ينزل عليك عذاب أن يمسكه عذاب يمسك هذه هذه يروح ببار هو, هو هكذا مع عبيه فقط أم مع مع كل... القوم كما سيأتي و... حين في, في المناظرات مع كل الناس مع مع كل الناس طبيعة الخير من يبرهيم لحريمه اللي خلاه يجادلنا في قومه وإن فيها روضة نحن, فيه؟ نحن اعلم من فيها أنت عندي حن يعني في يعني الاسترخاء فيها روضة نحن من فيها عن يا خبر الله أهلنا وفي في وفي البدو كذا بطفلة كذا يعني يعني يعني شاخد بس خفيف آه, اه انا ما انسى فاطمه يخففوا ما شاء الله بس البنت بس عشان نشوف حالها من زيك لا كويس بدهني على قلب مؤمن اللي هو يعرف الحسنات الصغيره يكتبها من ان اخاف ان عذابه من الرحمن هذا هذا من الرحمن مش من الجبار سبحوا اكبار قهار ما هو اصلا الغالب القهار لا ان يصيب سعاده لا الله انا ما اسفع عذابه من الرحمن حتى اختارك اللي يعذبه الرحمن والرحمن والرحمن الرحيم من آخر أكثر من درس الرحيم الرحمن أ... آه. لا لا ليه؟ لأن الله رحمن الدنيا ورحيم الاخره لي لأن في الدنيا يرحم المؤمن والكافر هو رحيم هو رحيم الملحدين في الدنيا يأكلوا يشربوا ولا ما ياكلوا يشربوا هذا رحمن هذا رحمن. رحمن هذا رحمن هذا طب رحيم رحيم لا يرحم إلا المؤمن يا مرتين يا الله يعني كنتوا تقولوا ان المجرور يعني بحرف الجر وبالاضافه وبالتبعية صحيح هذه في بسمعنا كلنا باسم, باسم هي باسم هي باسم الله الرحمن الرحيم كلهم جرب والجرب صحيح ولا لا صحيح لما في تبعية المس حطها عند الرحمن وضعها لرحمن نقال ينتقم منك الجبار ينتقم منك القهار المنتقم المعز المزيد ولد ولد صح انا يعني مسكه عذابه من الرحمن تكون النت ايه ستكون للشيطان وديه بعد ما تعبد الشيطان تبقى ولد معه تترقب العباده لا تشكر نعم تعبد الرحمن يعني المنحنى بتاعك بتفتح في الشرق يا لطيف سبحان الله وسلم يا رب استهد هد فور ما فيش كلمة كلمه نبيه لن يشكال ما إلا ما رحيمة ولما تكلم عن العذاب جلس جز... رحمة رحمة ولما تكلم عن عذاب نفس جاء صفة المس صح. أن الذين اتقن إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مصرون وابن القيم ده تعليق عجيب على تذكروا وتذكروا وسائل بدل ما لا تذكروا إيه؟ لأن كل واحد يتذكر شيء، كل واحد يتذكر سيه تذكروا المتقين واحد يتذكر قدرة الله يتذكر رحمة الله راح يفكر نعمل كل واحد وخلاص، صحيح، مسهم طائف من الشيطان هي نفس القبيلة سبحان الله مع يا أبت إني أخاف أن أمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال عруб هذا أنت عن آلهتي يا إبراهيم يبدأ ليه على هذا كود الوشح بيسموه دخله حتى ما كلمه في نقطة من مقاله يا سيدي ولا كيف هي مستني عذاب مثلا اي علم جاءك لا لا هو بتعرف ليه مم. لان اللي حته ده بنه لا صحيح انا ارد عليها فااخد برد عليها انا راغب ان انت عن اداتي يعني انا وانا الكلام ده كله اللي انت قلته ولا انا اسمعت يعني المنطق على الأقل كان يقول سيدنا على علم العلم، على لا ده الصنم ده أعبده بيفيدني بي لا, لا, لا, لا لا لا على مين الرحمن هذا سبحان الله علم عمرو لا لا هي محمد من محمد رسول هذا معاهد عهد محمد الصلح محمد رسول الله قال لو أعلم أنك رسول الله نقتل <تصفيق> طب بسم الله الرحمن الرحيم قال لا أعرف لرحمن ولا رحيم هو ده كده بسمك الله ما بسمك الله بفن فال الاب ولا كان سمع ولا تعرف طلبه غلف قال ارغب انت عن ملتي عن الالهه اي الاصنام طبعا ده انا اللي اصنعها هو كان يقول الادقوم ده انا اللي اعزو ده سنن الشو انا اللي عاملها الالهه انا ألهة التي أصنعها دليلها الله وألهة التي يعبدها ما فيش مفهوم عجيب عليها أصنعها مم. ثم يعبدها يعني عن... لا منطق في المناظر لا ]ك. لا طبعاً لا خبر فقد خبر هذا راغب أنت عن ألهة راغب راغب عن غير راغب فيه في. راغب فيه أريد أرضه أريد عن معرض راغب أنت عن ألهة يا إبراهيم لين لم تنتهي من إيه من هذا الكلام اللي تقول والمنطق اللي عاد تعمدنا به لأرجع منك وهجورني مليا. أتبوك؟ عبده. ما بقى لا بقى ما لا ما ما لا لا أريد أن أراك. أرجو منك. لا. لم يكرر الحكيمة الإحراق. لا لا لأرجع منك أنا ما مش عندي معنا النار لا تؤثر فيه لكن أنا بقى ممكن أفسك شوي. نجرب بعض وسيلة تعذيب أخرى. لا. آه. زي ما قلنا أنتم مسلمين تنحبين ف ضد المسلمين دفع. لا إحنا شرهابيين. لسنا إرهاب. لا علاقة الإنسان بالإرهاب. طيب إحنا نعمل لكم شرق أوسط جديد. إحنا مش عايزين شرق أوسط. أو خلاص في شرق أوسط كبير. إحنا مش عايزين شرق أوسط. فكنت زين نص قريب. مش عايز نار. نجيب لك البراج. مش عايز البراج. هقولني أنا أنا أنا أنا. أنا <تصفيق> لا, لأ, جد <ابراه> لا أرجو منك هنا, هنا... هنا تكلم عن نفسه هو لا أرجو منك بقى... لا, لا... لا, لا, لا, لا لا لا لا لا لا أرجو منك أنت جئت تدعوني أنا ما هو خصصت أنا قالوا حرقوه حرقوه دع شئ دع شئ القوم كلهم جاي هو يرى أن إبراهيم يهز عرش الهته أنت تهديني أنا في الاله التي اعبدها أنا أرجو منك يعني هنا خص هنا خص أباه دعوة الخاصة لذلك سبت سيد محمد عليه الصلاة والسلام سمحا لا لا أقول لك م. سبت أطلا استأذنت أن أزور قبر أمي فأزن لي واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن نوائدة معالجة فلما تبين لو أنه عدو لله تبرى منه إن إبراهيم رحيمه أوله أو مهونين عن موعدة أي موعدة؟ أنا عن عن توقيت معين لما قال أي عن موعدة يعني عن عن لوعدة؟ عن موعد لا لا لا مع نعل وعسى أن وقت معين يدخل في بالإيمان أو غيره ولاحظ أن من يرجم بالحجارة هو أسوأ الناس عند الله زق قوم زق طناب أبي بكر ولا ذا فاعقة بعث الزنا؟ والله أنا وصل نفس القضية. وهل ذلك وهل ذلك يعني سبحان الله أن أبناءنا في فلسطين لما قوموا بالدرجة وراء هذه الحجارة مثلا الصراحة يعني هي معبرة أكبر تعبير على أن لا يعني سبحان الله من أسوأ القط لا تجميل لا تجميلها يعني أبنائنا يعني هذا الحجج في سياد ابننا يسوي قنبلة نووية لأن أنا لك علماء النفس في العالم هذاك تعالج أي حل إلا حل من يريد استشهاد لما عندناش ما عندناش تحل واحد عايز, عايز يموت عايز يموت. عايز يموت في سبيل الله صح هوها لا أنا. ارجو منك ان اراك مم. ابدا ابدي خلاص سبحان الله يا خلاص في انا بلغتك المتنين. قال سلام عليك لا اله الا الله سلام عليك لك سلام عليك سأستغفر لك ربي انه كان بحسيه كان محتفيا بي في كل وقت ما طردني ما ما من بابه وما ردني من جناب أبدا سبحان الله لكن هنا سأستغفر لك ربي لم يقل سأدعو لك ربي أن يهديك أن يرشدك إلى طريق مستقيم سأستغفر وكأنه علم أن أباه لم يدخل في ملة لتنظر فأستغفر إلى أن يؤذن وما كان السغفار إبراهيم مهمية أن أستغفر لك لأن تخلو الكلام عشان هو أبو كده يعني أبو سيدنا برهم دخل في السفاة ومن يعرض عن ملة إبراهيم طمام طمام إلا من ألا ألا ألا سبحان الله أستغفر. إلا من يعيش س... السفاة أكثر من الكفر إذا كان المسلم الموزر في 260 فقير ويدخن تقول أنت فقير فقير ودخر دخر ودخر ودخر فضوا واعمتجروا هذا الله يرحمه الله مسعف لا ونعم الله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله خلاص أنتم يبدو لأن النبي وصل في الحجة إلى نهايتها أنتم تعترض خلاص وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية وأدعو ربي بماذا؟ أدعو ربي بأن يخفني بالخير أدعو ربي بأن ينشر الإيمان أن ينشر التوحيد أن ينشر الإسلام أن يسهل الناس في دين لأخواجها دي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية فلما اعتزره وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيه لم يأتي ذكر سيدنا ابن إسماعيل نعم لم يأتي ذكر سيدنا إسماعيل. سيدنا إس... يعني إسماعيل ويعقوب. ال اللي... اللي... هذا الدعاء جاء بعد أن أن, أن... أنجب إسماعيل. هو دعا هنا وبعد وإسحق... إسحاق أبي سيدا سارة ويعقوب أو يعقوب حفيدها. ما هو إسحاق أبي يعقوب. إس... آه من حار منه. من... ما هو. يعني جبل دا... إسحاق ويعقوب. لما دا... لا هي أنت أنت بيعقوب. أنت بيعقوب. آه ما هو ما هو راجل لما دخل على الرسول صلى صان... قال ايها الكريم يا ابن الكريم قال لا الرسول إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن إبراهيم. شفت يا الله وكان يقول الرسول يا الكريم يا <تصفيق> الكريم لا لا داخل عربي أيها الكريم يا ابن الكريم قال لا إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن إبراهيم. يا الله وصل مقابل شوف عشان ترى. لما لما في المعراج لما سلم على موسى وتركه بكى موسى واشهش قال ما يبكيه يا جبريل قال يقول هذا الغلام الذي جاء من بعده له سواد اكثر مني وله عدد ضخم من الناس جاهل وله مؤمنون وله من المؤمنين اكثر عددا من امتك هذا من باب التنافس في الخير هذا <تصفيق> ده شيء لوحده وبعدين سبحان الله اتمنى لو في ايه يوم القيامه ياتي النبي ومعه الرجل وياتي النبي ومعاه رجاله وياتي النبي وليس معه احد حتى ارى سوادا فأقول فاقول هؤلاء امتي اقول اني ربي يا محمد هؤلاء امه موسى فانظر الى الافق في المسرب فارى سوادا وانظر الى ما فارى على الافق سوادا هؤلاء امتي اعرفهم باثار وضوهم غرا محجرين اللهم استنا يا رب يا رب, يا رب يعني يعني هذا المسأل للدعوات إلى الله سبحانه وتعالى لو سلفنا الله عليك الدرس المستفاد هو الله عز وجل الله عز وجل أولا كلنا دعاء علينا تفق الأول كلنا كلنا دعاء أما يقولونا موفتين نعم يعني لا. من من المفروض أن يكون كلنا دعاء من الواجب نعم أن يكون مستقفا أما تبرز من كل فرقة منا ط... من كل طائفة منا فرقة عشان نتفققه في الاقصير علماء هب د د دعاء. لكن كلنا دعاء. بسلوكنا. من عني ولا قاية. الانسان في سلوكه مع زوجته مع أولادي مع جيرانه في عمله كلنا دعاء. حاس. وإياك أن يكون واحد مننا ستمل الذين كفر. لأن بأي ع عن... لو أنا لو أنا خنت الرجل الأيمري الذي ليس على نينه. هستهمن. حسب أنا أصبحت صغيرة من موضوع معك، أصبحت فضيحة أمام ال وأصبح الإسلام يفترح وهذا هو الدين الذي يخرج ايه نصابا أو أو أو مختلف أو, أو, أو محتال او محترف سرقة صحيح الـ الـ الـ الأمر الثاني أن نضيف في الدعوة أنا أهيب الأمهات ذات الوقت صليت. صليت صليت طيب الولد عنده سبع سنوات اليوم يصاب بخوفه. انا عنده خمس عاما او ده عشرين سنة سيضربها ولا يصلي بالعافي الشاكل انا فاندي مصيبة هيعادت تحببه انا مش هصلي طالما أنت لان هي سبحان الله ما هو مصيبة وهو يرى اباه اللي يصلي فيرى الاب ده الايه الصراف اللي بيعطيه واللي بيضحك في القروح هو عايش مع الاولاد مع ذاك ما شاء الله سمعت اخر نقطة أقول شوف أبويا دم ولا فيس ذاكر صلي عملت إثنانك ما تتكلم عليه شو طن بسكوتي أبوك يا الله تبارك تبغى بنارك ما دي برضو حركة ما مش ولا بود بيع <تصفيق> ههه فزودناك أحذية في البيوها فا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عايز هذا اليوم عايز هذا اليوم شوف يا أبتي يا أبتي يا أبتي. وبعدين دايما أنا أعز بالأباء والأبهات مش كل لحظة يدعو أنا ممكن أدعو بالكلمة خلاص ممكن ادعو بالل... بالعمل بس خلاص بعمل معاي وأسكت بس خلاص يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تعيش يحفر الخندق لا لا هذه خامل وليس عليكم أن تقوموا بحفر ابدا هو مجرد ماسك الله سبحان الله ولذلك لما في الخندق شوفوا المحن والملح كان يربط حجرا على بطنها من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فلما وقفت صخر على الصحابة أمسك الفأس أو المطرقة وسمد ورب... الله وحده وسمد وضربها فطار ثلثها قال الله أكبر رأيت قصور الشام ده محاصر تاني ضرب رأيت قصور اليمن ثالث مرة رأيت قصور فارس والروب فالمنافقين يقول عجباً الرواحد منا لا يؤمن على نفسه أن يذهب للخلاء وهذا يقول كذا وكذا فهذا لم يرى هذا رأى بعين البصر أما صلى الله عليه الصلاة يرى بعين البصيرة فالإنسان عنده هذه همه في الدعوة ما تأسور يا بس را... أود أن عمس فلدي بنت عمتك لكن منلك الآن في هذه الأيام من هو على شاكلة أبي سعيد ابن إبراهيم؟ آه, اه ايوه اللي هو ايه الرقمين اس ما فيش كلام من ده الدين ده ودنا في ما بتربطوش كل شيء بالدين اتركوا الدين على جنب نحو الدين جانبا خلينا نشوف حياتنا نحن اعلى بامور دنيانا لو ابو بكر ما كانش عنده قنوات تلفزيونيه وعمر ما كانش عنده انترنت ومن يتكلم في الدين هجورني ماليه يهجر يهجر ويصير فيروس يعني يحذر يحذر الناس من هذه صورة مطابقة لأزر. لكن باتن باتن نعم. هل فتت فيروس أزر في قلب الخليل إبراهيم؟ لا. يبقى الدعوة دم. رح نحنا نقول ماذا؟ نقول أيها الداعون إلى الله، أيها المسلمون في كل مكان، لا يفوت في عضبكم أي فيروس أو أي ميكروب في هذا العالم يوقفه عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا سيما ان الغربة كانت لسيدنا ابراهيم لا لا لا لا لا وضعت اعلام النبوة ووضعت اعلام الحق وصار رمزا يحتذى في الخلة وفي النبوة وفي الدعوة وفي الحلم وفي الرسالة وفي هداية الناس هو هو نحن المصلي عليه في كل صلاة عليه وعلى الان بينار فرمزا شكرا لفضلاتكم على حد اخر وننتقلكم في الحلقة القادمة ان شاء الله رب العالمين. شاهدينا الكرام مستمعينا العزاء الى هنا ناتوا اياكم الى نهايه هذه الحلقه من صفه الصف حضرتكم واشكر اسمكم جميعا ضيفي الكريم الدعاء الاسلامي فضلت الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمن اللقاء الجديد غدا بمشيئه الله تبارك وتعالى قبل هذا الموعد بساعه كامله نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته